كل ما عندي من احساس وغلاء وشواق فراش تدرو بكور ود العبير ومسكنك عيني كتابتك اجمل بيوت القصيد دلي عنا العشاق وغانيتك على اللحن الحزين اللي na imultz dago Jumea diren ni, ma Thank mm -hmm. you. عينا العشرة بلا من لحدي مخراج وانا اللي كنت حاسبك بايع الدنيا وشاريني على شروك وش ظنك نزال دمعي وصدري ضاقي هنا الموت في عيني ولا طرد رح يجي دافك تساومني على الراجعة ولا ما عاد يمدي سح المان يبقى ييل عسى دار طويل وشار